رسل مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد رسول وكان الله عزيزا حكما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله أَنزَلَهُ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفاد الله شهيدا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 يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما